يا يحيى خذ الكتاب بقوه واتينه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاتا وكانت تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا نطيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حياً، وذكر في الكتاب مريم إلّا تبعت من أهلها مكاناً شرقياً، مِنْ عِلْمٍ وَمَا كَانَ اتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تتقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنّا يكون لغلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ولنجعله آية لل. ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبلت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع نخلة قالت يا ليتني قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها الا تحزني الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وَهُزِّي إِلَيْكِ مِنْ جِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطباً جَنِيّاً فَكُلِي وَاشْرَبِي وَطْرِي عَيْنَا فَإِنَّ مَا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَمْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْشِيًّا فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا يَا أُخْتَنَا رأسوا وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله جَعَلَنِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَبِرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شطيا والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قرع الحب الذي في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 وَأَنذِرْهُم يَوْمَ الْحَشْرَةِ إِذْ يُقْضَى الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّا نَحْنُ نُرْسِلُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ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 يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني فاتبعني أهدك صراطا سويا Ya abat,lah taubatil Shaitan. Inna Shaitan kana lir Rahman yaqtiyah. Ya abat,inni aku takut ayi masuk azabul min al Rahman. وخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجم من 119. وهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا 111. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعوا ربي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 وكلنا جعلنا نبيا ووَهَبْنَا لَهُم مِن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُم لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيمٍ وَذَكَرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصاً وَكَانَ رَسُولاً نَبِيًّا وناديناه من الجانب الطر الأيمن وقربناه نجيا ووَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا وَالْكُرْفِ الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ Innu kahna sadqa al wadhi, wakahna rasul al nabiyyah, wakahna yamur ahlahu bil salat wal zakat, wakahna yad rubhihi mawdhiyah, انه كان صديقا نبييا ورفعناه مكانا عليا اولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين من النبيين من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا شجدا وبكيا فخالف من بعدهم خلف اضاع الصلاه واتبع الشهوات فسوف يلقون غيا الا من تاب وامن وعمل صالحا فاولائك فاولاء يك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنة عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مئتي لا يسمعون فيها لغوا إلا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 وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبدوا واشطبر لعبادته رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واخطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أئذا ما ميت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان سَنُؤَنَّ خَلَقْنَاهُمْ كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن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 قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثافا ورئيا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 أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَا لَوْنُ وَلَدَهَا أَأَضَلَّ عَنِ الْغَيْبِ أَمِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عهدا؟ كلا.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 يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونشوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخل عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنفق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا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 لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فرضا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين لتبشر به المتقين وترى لربه قوم اللذات وكم أهلكنا قبلهم من من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم كذا؟